بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مخترفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَسويراتِ الجِبالُ فَكَانَت سرَردَ إِ جَهَن مَكََت مِصَادَ للِطَّغينَ مَأَبَ ل بِفينَ فِيهَا أَحقَدَ ل يَذوقُونَ فِيهَا بَرضَو وَل شَردَ إِلَٰهًا مِّنْ وَغَصَقًا جَزَاءً وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا